يخرجون رسلا وإياكم ألتمنوا بالله ربكم إن كنتم قر Jets جهادا في سبيله إن كنتم قر Jets جهادا في سبيله وبتغاء مرضاتي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 فُؤ إِلَيْكُمْ أَعِيدُهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكُفُّونَ لَا تَسَعُكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَمْوَالُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إذ قالوا لقومهم إن نب راءء منكم ومن ما تعبدون من دون الله كفّرنا بكم وبدأ. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُ حَتَّى تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ إلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا لَكَ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 والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم لمقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم انتظرهم وتقسطوا إليهم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 وَمَن يَتَوَلَّهُم فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَمُنْتَهِهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ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 ولا يأتي نبيه تني يفترنه وبين أيديه الن وأرج له الن ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف فبايه واستغفر له الله إن الله غفور رحيم